بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان قد أفلح المؤمنون براستي أو بروا سركوتو سرفرازبون الذين هم في صلاتهم خاشعون أوانش أوانن کل نوشکان یان دام ملکتو دلارامو دل دامز راونو دلیان للاي خدايا. و الذين هم عن اللغو معرضون. اوانشی که لگفتاری به سودو کرداری نابدجه و بهودا دور هم للزکات فاعلون. اروها اوانشی کزکاتی مالیان دردکن. و الذينهم لفروجهم حافظون وانشي كاپارزاري داويني خوانن الا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لبارو دوخينا آسائي دا بهوي جنگا وا مسلمان دا دز دست دز و دست درجي بسنور دا كرت السريان دورنية آفرتاني دز نكويتة دست ايمان تنها یك از دبت هاو سريو بالريز والرفتاري لقل دا ذلك فأولائك هم جای وی یک جگل و سنور دیاری کرآ و ریگ و ری بازیتر بگریت بر، او جورا کسان بیا خی ول سنور در تو دش مردند. هروها آوانی کشاودیری آمانت و پیمان کانیان دکن خیانت و هم لاماناتیم وعهدیم راعون. اوان شي كبابندين وجكانو لكاتي خويده بريكوبيتشي ان جاميد دانو دي هم الوارثون اوان الميرات غران وخواناني بهشتن الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وان دب نخا وني بهشتي فردوس كبرسترين وبنرخترين بهشتو بو هميشه جيان النبراوي تيادا دبنسر لو بري لاوي تيو تندروستيو اسودا يدا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين سوين بخدا براستي ام ادمي زادمان لاوي تي شيبيك لقرب قربدي هناوا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. زور دا دامان ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما فكسون العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لوودوا كمان كردوا بخوها الواسريك سرمي كتيرك باشان خوها كمان این جا شوازی پاره کمان با پیکری اسک گو ری و او با گشت کمان داپوشی و او سا لش شوی چی تردد درمان هنوا کش شوی آدمی زادی چر رکوبه کو روحی په باخت را مزن برزو پی رزو موارکه او چاکترین بدي هنرو چاکترین ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُون بگومان سرنجام ایوا هر دبیات بمرن لتوې خاک د دبيت من زل بقرن ثم انكم يوم القيامه تبعثون پاشان دبيت لروشي قیامت د زندو کرنوا بوبا داش توله پرسينوا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سوين بخدا برسي إمال الراس سرتان وحوتشين آسمان ما ندرس كدوا إمهارجيز لا درس كوا نغافلو بأعانين هيدش تكمن لب زرنا بتوا هيدش تك بجدو أنا وأزلنا من السماء ما بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. هرئمل لا آسمان وابق أنذاز ونخشيشي دياري من بارند وو إن جلنا خي الزويدات زي بغمان ايما بجورها شعود دتوانين او اولنا وبرينو او سرچاوانو وشق بکين فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون اما بهوي او ابا شان ذهاب با خو با خاتي خرمه والرزمان بدي هنا وبوتان لو با خو با خ شاندا ميوهاتي جورا وجوري زورو زبندمان بوبدي هناون لهنديتشان دخون وشجره تخرج درخت چشمان با رواندون کلچه وی تور لا بیابانی سینه سوز ده بید که و چوری لیدر دهند ریتو آماده با کسانه کده خون مبز درختی زیتونه که همیشه سوز و تمند ریجو بی ارکو کالیسیوم و آسن و و ویتامینی جور جورو و پروتینی تده گلیک داو درمانیشی لیدر دهند ریت و این لکم فی الان عامل عبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. براستي لبديهاتني ما لا تجد جي, جي سرنجو بندبوتان كورد ببنو بديهنري جوان كار بناسن جالوي كلاسكي عند بديديات مبست شيرا در خوار تند دینو چندها کل چیزوري تری هې بوتان لپیستيان لخوري و مویان هتا دوايي هر وهال ليشيان د خون گوشت او جګر او سر او پیان بجورها شیوه آماده دکنو خوړنی خوشيان له دروز دکن لسرپشتی هندگلو جاندارانش هالدجیرن او لسرکشی کانیش دگریزرن و لشوی نکوه باشوی نچتر لگال کلوپلو پیدا ویسی کند هنده. ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أفلات التقوون سؤن بید بگمان ائما نوح پیغمبرمان روانه کرد بو سر قومکی جابیوتن ای قومو قلم هر خدا بپرستن چونکه هیچ خدای چی ترتا آیا ختان لا خشم قینی نا بارزن فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم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 ام پی او هر کس چی وک ای ویا زیاتر نیا دی ویت خويب کاته گورتان اگر خدا بی وستا یا پیغمبریک بنیرات او فرشتید ده د بازند اما ام حوالمان لباو با پیرانی پیشو ون نبیستو ان هو الا رجل به جنته فتربص به حتى حين اما جگلو وک پی او وک شیت سیر داوا هیت چی ترنیا قال رب انصرني بما كذبون أوسا نوحوتي پروردگارا سرقوتنم په ببخشا تنكبروايا په نكردم فأوحينا إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا, وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم انجامش آگاه درمان کرد که کشتیکات دروس بکل لجارت آدی ریونی گای امدا. جا حرکاتیک فرمانی امدا در تو تنورکا فواری کردو. آویل در هات اوالله موژورک جوتیک سوار بکه. أروها خاو خيزاند جغل وانيك في اشتر برياري غرقبونيان لسردراوه جادر باري اوانيك استميان كردو باوريان هنا لما باريوه تونك براستي اوانا همون نقم كراون لزريان كذا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جاكاتك اوانيها ورتن أي تو او وقر رب انزلني منزل مبارك وان تخير المنزلين هر وها بلي پروردگارا مبارك و دامان بزينا بزينه تو چاكت رين زاتي بو مبارك و پيروز دا دامان بزينيد اتر ترکشتاكه جودي لا باكور إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. براستي على بصر هذا تندها نشانه بالجِي أشكره يا. بيجو من إما بجورها شو هو له مو سرد مجدا ثم أنشأ من بعدهم قرن آخرين. لَبَوْدْوَالْ دْوَايْ أْوَانْ قومون وَيْشِي تِرْمَانْ بَدِي هِنَا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ إِنْ زَافِي غَمْبْرِكْ مَانْ هَرْ لَخْوِيَانْ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياه الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون اوانيك بباوربون لدى سيد صلاة داري قومك يبروايا ببشاتي قيامة زندوبون وولي برسين والنبو لجياني دنيادا لنازو نعمتي زور بهر والمان كردبون وتيان ام بغمبرتان ها بشركا وك ايوة لوش شانت اخوات كاي ولا يدخونو لو شانت اخواته وكاي ولا يدخونو وانا ان اطعت مثلكم انكم إذا الخاسرون جاجر ملكته فرمان برداري بشري شي وكو خوطان ببن او براسي اثر اي وخساره مندوز ضرر مندن أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابوا وعظاما أنكم مخرجون. أيها الرشتان ليذكَّت بويكَتك بمرنو ببنو بخاكو إيسك إوددردهن دريناو زندودك ريناو لخاك دربهن دريناو. هيهات هيهات لما تعدو. دور او زور دور او هرشه اي کلتان دكريد بتا ديو زندوب كرنوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما نحن بمبعوثين جيان تنها ام دنيا يمانو هيت چي ترنيا دجينو دمرينو ام زندو نا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. أم بياء ما بست بيا قال ربي انصرني بما كذبون. سرکوتنم پی به بخشا چونکه اوانم من یان بدروزانی و برویان پی نکردم قال ما قليل الا يصبح ن نادمين خدای گورا فرموی دنیا ببا مزوانا پشیمان دبنوا فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء تبعدا للقوم الظالمين اوسا دنجيشي بهز ضليب شراندنو مششي تقاندن كردمانن بكفو كلو تشيلكاو تشوي الي دبال لو ولا ترشن قومي استمكار ثم اشقنا من بعدهم قرون آخرين. باشان لدوي اوان تنقوم يشي ترمان هنا كايوا صالها جيانو لنازو نعمات بهر وربون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون هرمي لتيك كاتيك برياري لنا وبردني ددريت أو بريارنا بيجد كبيتو ندوا دخريت بل كلكاتو ساتي خويدا روددات ثم أرسلنا رسلنا تثراء كلما جاء أمتا رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فأشان پیغمبراني خمانمان يك بدوا يك دار روانة کرد هر أمتك كاته پیغمبري لخوي به روانة دكرا زور بيان برنامجيان بدرو دزاني يَمَشُ أَوْ مِلْتَانَ مَنْ بَشْوَيْن يَكْدَال لَنَا وَبَرْدُو كِرْدْمَانَن بَبَا سُو خْوَاسِي نَو خَلْشِيُو پَنْدُو عِبْرَت دَبَا و كَسَانَيْ بَاوَرْ رَاهَنَن لَو وَلَا تَرْكَم ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ باشان موسى و حارون إبرايمان روانه کرد هاوره لغل نشانه و بالغو معجزه كان من دو بالغي بهز من پهبخشين لسر راستي پهامكهان الى فرعون و ملئه فاستكبروا و كانوا قوماً عالين بو صرف فرعون دارو دستكي کچی خوان بگو رزاني و قوم چی لود برزبون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فرعون دار دستكي كيوتيان. أيار ويا باور بدو بشري وقخوما بكين لك هتكدك قوم كيان إيه ما دبرسنو كاري من. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. دويچنده ها سالله حو لو کوششی او دو پیغمبره هر با پی انا كردنو بدرو يان زانين چون الريزي تيات وكانوا ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون سوان بخوده بگمان امت تورات من بخشي بموسى بو اوي قومكي الريباز هدايه بقرنبر واجعلنا ابن مريم وامه هروها كركيم مريم دايتشمان كرد بالجوني و يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا این جاوتمان ای گروی پیغمبران بخون لرزق و روزی چاک و پاککان کارو کردوی چاچیش انجام بدن براسی من زانم به همو او کارو کردوانی کدیکن وَإِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ هرا الدينو آينو برنامج من لنا فرماني من امرهم بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون بلام زرباي خویان بشبش او پرچا پرچا کرد لبرنامه یک خدا ناسی لا یاندا همو او تاقمیک بو برنامه او نخشی هیانا دل خوشن فادرهم فی غمرتهم حتا حین جوازیان له بهنا باتا ماویق لقمرا یسر لشیواب یسر گردانی خویان دا جیر بخون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. أي أوان وادزان كأومعلو سامانو النويبي عند برشين. هوي أوي خوشمان دبيان. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نخير وانياء. ما بست ما نببلل لنا عزني عماد بهرا وريان بكين، بالكو أوانه هستي بيناكن. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. براستي أوانيك ترسي بروت جاريان لذل ضايو دتر سن ليان برنجيت. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. اوناشي بروا بايتو فرمانكاني پروردگاریان دهيانن والذينهم بربهم لا يشركون اوناشيك هاولوها وبشو الشريك بو والذين ياتون ما اتو وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون او وانه شي کد بخشن خیر دل یان د تر سید نو کول یانور نجرید تمکه اوانه بګمان کبولای پروردګاری اند ګرنه وا اولائک یساریعون وهم لها سابقون ا اوانه بپلنبو ان جامدانی هم متشاکیکو پش برچهش ده کان ل تشا ولا نکلف نفسا الا وسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَمَا هیچ ارد شئك نادهين بسر هیچ کس شئك دام مگر لطوار چه ويتوانای خويدا جائمت دوستی تایباتی هم مو من لایا که حق <تصفيق> گویا گفتارو کردارکانی تیدا تو مار کروا لبر اوا اوانا هیچ زورستمی چان لنا کریت بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلام ام خدان ناسان لم نخش برنامج شاك اخوازيا نسران درناچتو تي ناگن کارو كردوي تريشان هيا جايل كردي اماندارن بردوام انجامي دادن حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجئرون. لا تجأر اليوم إنكم مننا لا تنصرون لَقِيَامَتِ جَدَ بِأَنْ دَوْزْرِيت أَمْرُؤُ إِتْرِئَ وَتْ سِرْكَتَان لِي وَنِيْتُهَا وَار نَكَن تُنْكَ بِيغْوَان إِوَ لَا يَنْأَ مَوَ هِجْرَ بِجِيرِيَكْتَان لِي نَاكْرِيت جای وکاتي خوی آیت کانې اې متان بسرد دخوند رايوه کتي پشتان ته دکردو برو دوا گران و او خو탄 له دشار دو د دکرد. تیټان دکړت مستكبرين تهجرون لکاتک دا خو탄 بګور د زانی لااستیدا شوګارشتان ببا سو خواسو ګالت په فکرني آیت کانې اې ماده افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين ايابابوران ام قفتاريان ليكنداوتوا ياخذ وادزانن ام لم يعرف رسولهم فهم لهم منكرون يان بركان ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ياخذ بشرمان دله شاتي سري داوا نخروانيا بالكو الراستي وحقي بهناون برمز بيان رقيان للراستي وحزل حقنا كنو بيس غلطا ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اگر حق و راستی شنی آرزی اوان بکهید، و آسمان کانو زبیو همه آوانی تیان دایا دشی و او تیاد تو سرگردان دبو. نخیر حق وای رقیان لی نبید، چون که ایم قرآن کمان بوهنا ون کیادی همو تا چان بخاطوا که چی آوان لبران بر آویاد دا سرکشو یا خینو پشتی تیاد ام تسالهم خرجا فخراج ربك خييب وهو خير الرزاقين اخو داواي خرجي دا وي خرجيو بارلوانا دكيد لبران برهدايه يا نوتال لا ينسنجين بيد بويا باورناهنان خو بخششي پروردگارد بسو ترو چاکترا او ذات چاکترين ذاته كا بو بخشيني رزقو روزي وان انك الى صراط مستقيم توبان جان دكات بورقه و رباز جراست دروست الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون براستي اواني بروانا هان بقيامات ويلو لا درن لريقه و رباز ولو رحمناهم وكشفنا مَا بهم من ضرر لَلَجُّوا في طغيانهم يعمهون. زيمان و بكينو نا لسر دا دبن. ولقد اخذناهم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَنكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ سُئِن بَخُدَا بَرَسِي آزاري جورا وجورمان كردن كچيل گَلَوَژدان حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عليهم بَابًا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. اتا اوقات ای که دروازهی چی سختیان لدا که نوا ایتر دزبجه لناوی دا سرگردان و سرلشه واو نا امید دبن و هو الَّذی انشأ لكم السمع والأبصار والأفئده قلیلا ما تشکرون روزاته که دزگای بیستن و بینین و لیک دانوی پی بخشیون که چی کم سپاس گزارن وهو الذي ذركم في الأرض وإليه تحشرون. أوزاتيل لزويدا برباي كردونو بلاوي كردوناتوا سرنجام للرجيق يا مدة هربولي أويش كودا كريانوا. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ او ذاتش كجيان دبخشيتو مردن پیج دهنیت غورنی شو روجیش هربدست اوا لروی تاریچ و روناچی کرتی و دراجیو هتا دوائی جا آیا اوا عقل بکار ناهنن جیریتان ناخنکار بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا ا اذا متنا و كنا ترابا و عظاما ا انا لمبعوثون لگلوه مبلگاندا او نهر وکو خلچی پیشین قسا کونکاندلینو ودلین باشا اگر مرجینو بوینا خاک و خولو اسک آیا اما دوباره زندوده کرینوا لقد اوعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا اساطير الأولين براستی امرو با اوبایی رانمان جرب بلن آنمان پیشتر ام قصو بلن آن داستانی قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون. توش پیان بله، باش او کسانی که لسرید جین چه اگر زیرکو هوشیارن، اگر شد سيقولون لله قل أفلا تذكرون سرنزام هردان دان براستي دانين هر خدا خاوانيانا هر پروردگار بديه نريانا او پيان بلي جا و بوچي يعد ورناغرن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم پيان بلي اي چه پروردگاري حوت آسمان ش پروردگار يا عرشو تختي فرمان رواهي قورو فراوانه اسمان كانوا زبي لبرانبر عرشي پروردگار دا وكو القيتشي پنجوايا لپالتيا ياشي گوردا سيقولون لله قل افلا تتقون سرنجام دلين هر خدا پروردگار يانه او صابله باش آخر اي ناترسن خوتان ناپارزن لخش موقيني آخر اولا چه آخي دبن؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون اروحا بيان بلي چه دزلوی هم مشتیش بدستا لكاتك دا هر او پنا بخش شو کس ناتواند لسزای او ذاتا کس پنا بداد شار زابن سيقولون لله قل فانا تسحرون سرانزامبو امج دلين همو او انا بدس خدايا توج بلا كواتا تشون جادوتان لذكرت كمدزانن بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون نخروانيا بلكو ايما حقيقه الراسيمان بو هناون براستين نفمان همي شدر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 چون کوکاتا هر خداییک دتیو بلای درس کر وانی خوی وو هندی چی خوی بلند کرد بصر هندی چی تر دا؟ او ساپونه ورتیک دتیو پاچیو بیگردی با ذاتی خدایا لبرم بر اوشتن و که خدا ناسان حالی دبست نودیلین عالم الغيب و فتعالى عما يشركون او ذاتا زانای نهایی و شارا ارواحا زاناي جارو اشكرا كانا برزيو بلندي بو او لبرامبروشتا نوا كنفا مان داي كنا شريكو ها ولي قر ربي تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين بل پروردگار اگر واد نشان دام کلا توي هرشکان داد پدر آجندون، اوکاتا پروردگارا ممخر ريزي قومي استمكاروا. و اينا على ان نريك ما نعدهم لقادرون. بچه من امت دصلاطمان هيا، او هرشان اي لي من كردون پيش بهينين و نشاند بدين. ادفع بالتي هي احسن و السيئه نحن أعلم بما يصفون هو البدى بتاك ترين وجوان ترين شوابال بهالونا رجينا حزانه وبنيتو خمد نبات يمت شاكا قادارين لقفتاروقسي نارويان وقر ربي اعوذ بك منها مزات الشياطين خد بس بيرب خدا وبلي پروردگارا من پناد قرم بتو لهمو خطر و خيالو وسوسي شيطان كان واعوذ بك رب أي يحضرون پناد قرم بتو أيبر ورد كشيطان كان بدورم دا كوب بنو سرم لي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون خدا ناسان بردوام لسر ربازی تشوتیانن حتى اوقات مردنی خیان دقرید او سهر یک خیان دلید پروردگار بمجر و بودنیا لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون بل كوتشاك انجام بدمو كاري باشا او هلاني ايكا لدستم چوه لما دوال ندم بلام تازكار لكار ترازاوه محاله بو يبتون دي پيدوت ريد نخير او قصه او بو خويده ولكن في جهاني برزخده لنهوان مردنو زندوبونه وده تاكاتيك زندو دكرينه و چاور ريبهد فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءدون جاكاتيك فود دكرين بصور ده آو هیت پیوندی چی خدمایی لور رجدا نیو کزل کزل ناپرسیتو. فما ثقیلت موازن هو هم المفلحون. آو کسی ترا زوی چاک کانی قرص وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بَلَامُ كَسَيْتَرازوي تشاك كاني سوق <تصفيق> بيت هو انا وكسانن خويان لدزداو خويان خسار ورسوا لديه لنا ودو دو زغدا جياني نبرا و ببنا سر تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار و هم فيها كارحون بلسي اگر چروشاو يان دبرجينيت همو يان ليو يان حلقر چاو و, يان, و يان سامناكا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ خدا لدكات. آيه كاتي خوي آيه من دان ندخوين بدروتان دزاني؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. سرنجام بكساسيا وضلين. بروارد جارا. نجبتي النهامة سرشاني قرتنو زالبو بسرمانتا. إما كساني كي خرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون فروردغارا لنا واغري دوزخ وسزا كيدا درمان بهنا اگر زاري تشتر قراينا وبوق مراي او اي تر ديارك كيمكسان قال اخسوا فيها ولا تكلمون خداي گورل ولا ميان دابته ري ودفر ميات بَدَأَ بِنُورِ دَمٍ تَانٍ دَاخِنٍ قَصَشَمَ لَغَلْدَ مَكَنٍ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ ربنا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ چونکه براسی کاتی خوی دستیگ لبنده ایمان دارکانم دیان ود پروردگاره ایم ایمانو باوری دامز رو من بزاتی توه ناوه دل ایمان خوش بباو رحم من پی بکا چونکه تو چاک ترین ذاتی چی که لهمو خواون رحمو مهربان ترید. فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون جاباب زانكا بغمام رومن قاداشم داونتها بهوي او كخو غربون براس لها الاوانيش سرقه قال كم لبثتم في الارض عدد سنين او خداي اي قول او چند سال لزبیده جیان تان بردستر؟ قالو لبثنا یوما او بعض یوم فسأل العاد دین دوزخیان دلین روزگیا کم تر لر روزگ دیاره که جیان دنیا لطا جیان نبراو و همیشه ای زور کرتو کتاو کم دیتا برچاو يا خود جهاني برزخ وكو روشيق يا كمتر هستي پيادكريف لو كسانا بفرسن كبير وحشيان لايخوانو حسابي جمارو كاددكن قال إلا بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون خداي قورة پياندا فرميت لراستي دامانواتان لدنيا دا هر زور كم بوا اگر براستي دتان زاني افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون ايكم ان تنواد برتك براسي ما اي ومن ببهما بسدروس كردو اي وبولاي ا من ناهن رنوا فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. برزيو بلندي بو خدا، باشا الرواي حق، هيض خدا يقنيت جلالوزاتها، خا وني عرشيش كدارو برزا. وَمَن يَدْعُ مَع اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اننه لا يفلح الكافرون او كسي خدايتي تر بداتو بكات الشريشي خدى لكاتك داكه هيت بلغيتشي او براستي حسابو لي برسي نواي لاي بروردغاريتي بيغمان ببا ورو خدانا نابن وَقُلْ رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خير الرَّاحِمِينَ اي محمد اي ايمان دار تو بلئ پروردگارا لقناه حلقانم خوش ببو رحمم پیبكا چنک تو لهم مهربانان مهربان تريد